والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ وَقَدْ السهام كذب الثمود بطواها إذ بَعَثَ بعث أشقها فقال له الرسول الله فقال رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعذروها فدمدمع عليهم ربه بذابهم, فدمدم بذابهم فسواها ولا يخاف الرب